أعوذ بالله من الشيطان الرجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأقمر الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين الله وآله الطاهرين سلس الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين كان الكلام في معرفة من هو الذي ابسى وتولى والذي تصدى لمن استغنى وتلهى من جاء يسعى وهو يحشى فإن جمهور أهل التسنن أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بعضهم إنه رجل آخر كما إن جمهور أهل التشيع إنه رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بعضهم إنه رسول الله وقد بينا أن الآيات ليس فيها دلالة ظاهرة على تعيين من هو الذي عبس وتولى فالمقتضي في نفسه قاصر لا توجد دلالة أساسا الآيات لم تحدد وقال الشريف المرتضى الأمر ليس عند هذا الحد وحسب بل عندنا ما يدل على أن الذي عبس وتولى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر أن الذي يدل على ذلك القرآن والتاريخ. والأقل. وممن قال منا بجواز أن يكون الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله الشيخ المطهر رحمه الله فإنه طبعت له عدة مجلدات يبدو لأنها تفريغ لمحاضراته في تفسير القرآن وليست كتاباً كتبه بنفسه في الجزء الثاني عشر من كتاب أشنائب قرآن معرفات القرآن وهذا العنوان أيضا ليس منه بل من الذين فرغوا التسجيلات في الجزء الثاني عشر منه تعرض لتفسير هذه الآية هذه السورة وذكر في الجلسة الأولى أن الآية قال هكذا إن علماء أهل التسن عموما وأنا أقوم بترجمة حرفية فورية لما جاء في صفحة 16 إن علماء أهل التسنن عموما وبعض مفسري علماء الشيعة قالوا إن الذي عبس وتولى هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نفسه في هذه النسبة قوله علماء أهل التسنن عموما عرفتم ما فيها وأن بعض علماء أهل التسنن أنكر ذلك وقال إن الذي عبس غير رسول الله وقد عرفتم أن هذا القول قديم وقد تعرض له الزركشي المتوفى سنة سبعمائة و و يعني حدود ثمانمية توفي سنة سبعمية وأربع وتسعين الزركشي قد تعرض لهذا القول في البرهان في علوم القرآن فهذا قول قديم عند السنة لكنه قول شاذ جمهورهم على خلافه جمهورهم أخذوا برواية عائشة في ذلك طيب هذا نسبته إلى علماء أهل التسنن عموما فإذن في هذه النسبة نظر ليس الجميع ولا يجرم أنكم شناءان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتق قال وبعض مفسري علماء الشيعة هذه البعض هذا التعبير يوحي أن القائلين من الشيعة بذلك عدد معتد به مثلا لكن الأمر ليس كذلك ونحن لا نقبل حتى في هذا الحدود فكيف بالحد الذي قال به الشيخ ناصر حفظه الله أن المشهور بين المفسرين الشيعة والسنة العام والخاص طيب نعم يوجد منا من شهد طيب قال ولكن أكثر مفسري الشيعة ومن جملتهم تفسير الميزان طبعا عنايته بتفسير الميزان معلومة السبب هو تلميذ سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان يعني تلميذه النجيب كما يقولون تلميذه المحبوب الذي كان له به عناية شديدة لأن أمارات النبوغ والاهتمام والجدية في الدرس والتحصيل و غير ذلك من العلامات رأى صاحب الميزان رأى في الشيخ الطباطبائي هذه العلامات التي أوجبت أن يميزه على قال ان أكثر مفسري الشيعة نفو هذا وقالوا بمضمون الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الذي عبس وذوله هو رجل من بني أمية في عاشية الكتاب يوجد توفيق ما في تفسير علي بن إبراهيم أن الذي عبس هو عثمان والذي في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه الذي عبس رجل من بني أمية حاولوا أن يوفقوا بين هذين بماذا قالوا إن هذه الواقعة هدثت في مكة فمن هو الذي كان من بني أمية وأظهر إسلامه في مكة أبو سفيان ومسكة جماعة كثيرة من بني أمية أسلموا يعني أعلنوا عام الفتح من الذي أعلن إسلامه في العهد المكي هكذا قالوا في الحاشية لن نعلق على هذا لا ندري هذه الحاشية من الشيخ رحمه الله من غيره على أي حال أنتم تأملوا أليك في هذا المسألة تحتاج إلى مراجعة التاريخ ونحن لسنا يعني كثيري الاحتمام بمعرفة أنه كان يوجد من بني أمية من أعلن إسلامه في العهد المكي أم لم يعلن أحد منهم إسلامه في ذلك العهد إلا على أي حال أردت أن أنقل لكمها ثم إنه نقل كلام السيد الطباطبائي طبعا كلام السيد الطباطبائي الذي نقله هو كلام الشريف المرتضى الذي قرره الشيخ الطوسي رحمه الله بأحسن تقرير انعكس في تفسير الميزان بتقرير دون تقرير الشيخ الطوسي تقرير الشيخ الطوسي كان أشمل وأدق على أي حال السيد الطباطبائي صاحب الميزان قبيل كلام الشريف المرتضى طيب. ثم إنه تعرض لاحتمال أن يكون الذي جاء في هذه, في هذه الآيات, أو الآيات معاتبة النبي صلى الله عليه وآله على ترك الأولى ثم دخل في هذا وأراد توضيح هذه المسألة فذكر فرضين ثم قال على هذا الفرض لا يعقل أن يكون الذي أبس هو رسول الله وعلى هذا الفرض يجوز فما هما هذان الفرضان؟ قال إن كان العتاب في هذه السورة على الإقبال على ذوي المال والإعراض عن الفقير فهذا لا نحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن هذا لا يعقل أن يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقبل على ذوي المال ويعرض عن الفقير لفاقره ويقبل على ذوي المال لماله وإن كان العتاب على أن الإقبال على أولئك ليس لأنهم لهم مال بل لأنهم لهم تأثير وأن دخولهم في الإسلام سبب لدخول على حد تعبيره الآلاف في الإسلام طبعاً هو قرب ذلك بتقريبات ربما مثلا تثير حفيظة بعض القراء لعلنا نترك التعرض لها أجمل على أي حال فمن أراد فليراجع يعني إن كنتم تجيدون الفارسية يوجد عربي ها. على أي حال إجماله هو يقول هذه الحالة كانت موجودة في المجتمع العربي آنذاك أن السواد الأعظم من الناس في المجتمع العربي ما كانوا يرون أنفسهم معنيين باتخاذ القرارات بل يرون أن كبارهم هم أصحاب القرار وإذا اتخذوا قرارا في مسألة ما فإنه متبوحا يقول ومن ثم لما جاء ولأجل هذا يعني لاجل أن المجتمع العربي له فيه هذه الصفة يقول لما جاء عبيد الله بن زياد لعنه الله إلى الكوفة لم يعنى بالدهماء لم يعنى بجمهور الناس وإنما اهتم بالرؤوس فأمسك هؤلاء الرؤوس وخيرهم بين أن يقومون يكون معه أو أن يقتلهم أو يزوج بهم في السجون فلما أخذ هؤلاء الرؤوس انقاد له المجتمع بأسره يقول فرسول الله صلى الله عليه وآله إذا قيل إذا فسرت السورة هكذا لم هو لا يقول هكذا هذا هو التفسير الصحيح يقول إذا فسرت السورة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له عناية بإسلام الناس ولكن هؤلاء الناس في هذا المجتمع تبع لرؤسائهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عناية بأن يسلم هؤلاء صناديد الذين أسموهم صناديد في روايته طيب وبعد أن بذل جهدا في إقناع هؤلاء وبدأ لمن كان حاضرا أن هؤلاء أظهروا لينا يعني صاروا مسلمين إلا ربع ثم دخل ابن أمي مكتوم على الخط أفسد كل ما نسجه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يغضب أم لا يغضب يقول إذا فسرت السورة بهذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله من ابن أم مكتوم لأنه أفسد كل أتعابه مثلا قضيت ساعتين وأنا أقنع هؤلاء لي... ليقتربوا من الإسلام فلما اقتربوا من الإسلام تأتي أنت وتفسد كل شيء وإن كان سبب إفساده لكل شيء سببا بريئاً يعني عبد الله بن أمه مكتوم لم يتعمد إفساد كل شيء لكنه لقلة معرفته بالأمور وكيف تدار الأمور مع هؤلاء وخصوصيات هذا المجتمع أفسد ما كان صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله فغضب منه النبي صلى الله عليه وآله فجاء العتب الرباني ليس لأجل أنك أعرضت عن مؤمناً وأقبلت فقيراً وأقبلت على كافر غني لا بل من جهة أنك فعلت ما فعلت حبا للدين لله وفي الله بحسب تعبير الشيخ رحمه الله فعلت ما فعلت لله وفي الله وغضبت لله وفي الله ولكن المؤمن حقه أعظم من هؤلاء يعني آمنوا إلا بدرك الدين الإسلامي أعز من أن مسلم من أجل ناشره وأن ينقاد إليه من, من أراد أن ينقاد فالإسلام أعز فهذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وآله من أجل تعظيم مكانة الإسلام لا ليس على حساب رسول الله يقول العتاب أمر موجود في القرآن ليس فيه إهانة العتاب ليس فيه إهانة لأن العتاب علامة محبة لعله يوجد شعر نعاتبكم يا أم عمر لحبكم أنا ألا إنما المقلو من لا يعاتب إذا الع... تنكرون وجود عتاب في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله ويقول العتاب موجود والعتاب علامة المحبة ثم ينطلق يقود هجوما معاكسا يقول وأنا لا أقف عند هذا الحد بل مما ذكرت لك يتبين أن أن من قال إن الذي عبس غير رسول الله نقول له لابد أن تذكر اسما نقرأ عبارته حتى لا نتحمل طيب يقول لو أنكم قلتم الذي عبس وتولى هو أبو ذر أو سلمان ففيها وجهة نظر لكن أن تقولوا الذي عبس رجل من بني أميه وأنتم مثلا ربما لستم تقولون بصلاح هذا الرجل فهذا ليس أهلا للعتاب فكيف تقولون إن الذي عتب هو رجل من بني أمية؟ يقول هل يعاتب الله رجل من بني أمية؟ هذا عكس الهجوم على الشيعة طيب. أما تعليقنا عليه أما أن الناس تبع لرؤسائهم فهذا ليس خاصا بالمجتمع العربي بل أتى أهل النار بماذا يعتذرون؟ يعتذرون بأنهم تبع لكبرائهم وأن كبرائهم هم الذين وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ليس هذه ليست صفه خاصه بالمجتمع العرب <تصفيق> واما ان رسول الله صلى الله عليه واله اقترب من هدايه هؤلاء ثم جاء ابن أم مكتوم فأفسد ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا لا يسوغ أن يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مسترشد صادق نية والقرآن الكريم يقول جاءك يسعى وهو يخشى أحب أنه من دون, قصد من دون سوء قصد فعلى فعلا نتج عنه أن يفسد كل ما أتحبت نفسك فيه وصنعته هذا مثل أن يهطل المطر فيفسد ما صنعته لا ذنب له. بل هو محسن في سؤاله واقباله واسترشاده هذا عامل عملا صالحا ثم أين الرأفة به والعطف عليه وأين الرحمة لعبد الله بن أم مكتوم يتنافى مع صفة رسول الله صلى الله عليه ف هذا التفسير الذي ذكره لا يمكن قبوله ثم إنه بنى كل هذا التفسير على شيء افترضه في ذهنه ليس من نص الآية ليس من نص السورة وهو العتاب قال العتاب يمكن فرضه لسبابين لا يوجد شيء في, في السورة لا يوجد شيء اسمه عتاب من أين جئت بكلمة عتاب ثم تبني كل بحثك على كلمة عتاب وكأن كلمة كأن السورة بسم الله الرحمن الرحيم أعاتب لا يوجد شيء اسمه عتاب في هذه السورة أنت تفترض هذا اصلا موضوعا ثم تنسج عليه تقول العتاب يجوز لهذا ويجوز لذاك لا يوجد عتاب وأما قوله إن العتاب إنما يوجه للصالحين لعله أخذه من بيت الشعر ولعله أخذه نعم نعم ولعله أخذه من بعض الآيات القرآنية التي في صفات أهل النار ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوة وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وفي آية أخرى فيومئذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون باعتبار الاقتران بين ال الاستعتاب والعتاب الاستعتاب مثل أن تتأخر على مثلا من بينك وبينه موعد فتقول إذا جئته تقول تأخرنا عنكم هذا باعتبار أننا نكرر تقول تأخرنا عنكم هذه الكلمة الهدف منها هذه استعتاب الهدف منها لا هذه استعتاب لأن الذي مثلا يساء إليه ربما يجد في نفسه شيء فلابد من أن ينفس عما في نفسه فيفتح له باب فتقول تأخرنا عنكم حتى يقول أنا من الساعة الفلانية أنتظرك مثلا أو كذا احتجت وأخرت برنامج الكذائي لكي نجتمع حتى يقول ي... يعاتب فتح باب العتاب طيب هذا فتح باب العتاب إنما يكون للمحبوبين والاستعتاب إنما يكون لصاحب الحق يعني ي... الذي يستعتب هو الذي له حق يأخذ بخاطره فيستعتب السورة بحسب فهم الشيخ فيها عتاب ثم بعد ذلك صب ترك السورة وبدأ يفكر بتجرد هو فيلسوف هذه طريقتهم أغلق الإضاءة واستغرق في كلمة عتاب وكيف نتصورها وفي أي سورة تكون جائزة وفي أي سورة تناسب أن توجه للمعصوم وفي أي سورة لا توجه للمعصوم ولو أنه بقي على اتصال بالسورة ينظر في الآيات ما طرح, ما طرح هذه الاحتمالات ليس في السورة لفظ عتاب ولا صراحة في السورة في أنها للعتاب الذي في السورة جمل نص بحسب الأدب الحديث نص السورة جزء منها نص في معانا يمكن أن تفسر بأنها عتاب ويمكن أن تفسر بأنها تقريع توبيخ أما تحديد هذا أو ذاك فهذا هو الذي البحث من أجله هذا هو الذي حرر البحث أو فتحنا هذا البحث له لنعرف أن هذه الآية تتضمن عتابا أو توبيخا أو حتى لا تتضمن حتى العتاب مثل عفى الله عن كلم لما أذنت لهم أو لما تحرم ما أحلى الله لك نقول إنها لا تتضمن حتى العتاب هذا الذي يكرره بعض المفسرين هذا تلقين إشفاق الله يشفق قل تعطف رحمة ترحم وأمثل نعم لما تشفق لا أساساً لما أذنت لهم أساساً الهدف منها فضحهم وبيان أطف رسول الله صلى الله عليه ورحمته حتى بالمنافقين وأنهم لا يستحقون هؤلاء لا يستحلون دعهم يقعوا في حيص وبيس هم لا يريدون الخروج معكم يأتون ليتظاهروا بأنه يوجد عندهم عذر شرعي في التخلف عن الخروج مع المسلمين لا تأذن لهم دعهم وهم ينتظرون إذنك لا تأذن لهم سينفضح أمرهم هم سيتخلفون هم لا ينتظرون إذنك ولكن إذا أذنت لهم قالوا نحن استأذننا رسول الله وهو أذن لنا دا هؤلاء لا, لا يستحقون أن يعيشوا بين المسلمين مرفوع الرأس دعهم تنكشف أوراقهم فهذه ليس فيها حتى عتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله لأن النظر كله في هذه منصب على أولئك ومن هذا يظهر النظر في إيراده على تفسير الشيعة بأن الذي عبس رجل من بني أمية قال لا بد أن نثبت أن هذا الرجل من الصلحاء حتى يكون أهلا للعتاب هذا أيضا مبني على أن الآية عتاب أو السورة عتاب فمن أين لك؟ نكتفي مما قاله ومن التعليق على كلامه بهذا المقدار يوجد تفسير آخر وهو تفسير شيعي أن وقفت عليه في هذه العجالة تفسير الشيخ علي ابن الحسين ابن أبي جامع العاملي خارج في هذا التفسير بما سنقرأه هو توفي سنة 1135 يعني قبل ثلاثة قرون اسم تفسيره الوجيز في تفسير القرآن العزيز ماذا قال في هذا قال قيل أتى ابن مكتوم من النبي صلى الله عليه وآله وهو يدعو شرفاء قريشا حتى الوصف غيره لماذا تغير الوصف؟ هو في رواية عائشة صناديد أبقي كلمة صناديد تضع كلمة من عندك لماذا؟ صفحة صفحة 426 من الجزء الثالث جزء ثلاثة صفحة 426 قال قيل أتبن أم مكتو من النبي صلى الله عليه وآله وهو يدعو شرفاء قريش إلى الإسلام فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بهم تشاغله في غير موضعها يعني الكلمة ليست تشاغل طيب فكره النبي صلى الله عليه وآله قطعه لكلامه فعبس وأعرض عنه فنزلت هذا شنو قيل لحد الآن هو يقول قيل فكان صلى الله عليه وآله يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا بمن عاتبني فيه ربي قال المرتضى نعم هذا أيضا غير الرواية على نقله ليس دقيقا الروايات لا تنقل هكذا الروايات تنقل بحروفها لم لأنها تدرس كلمة كلمة طيب قال المرتضى لم يظهر أن المراد بها النبي صلى الله عليه وآله بل ظاهرها أنه غيره لماذا؟ قال لبعد الأوصاف المذكورة عن خلقه العظيم واكتفى الشريف المرتضى لم يذكر هذا المانع وحسب بل ذكر ثلاثة موانع المانع الأول القرآن ان هذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي عبس القرآن يكذبها أما أين كذبها القرآن ففي آيات فيها صفة النبي صلى الله عليه وإنك على خلق عظيم هذه واحدة من تلك الآيات الكثيرة فإذا لم يوجد تقرير كلام الشريف المرتضى هذا لم يوجد تقرير دليل واحد طيب مضافا الشريف المتضى لم يكتفي بأن هذه الرواية التي قالت ان النبي هو الذي عبس مخالفة للقرآن بل قال ومخالفة للتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وآله المنقول بالنقل المتواتر تأبى هذا لم يذكر هذا الدليل الثالث العقل لم يقرره طيب قال وفيه اصبر وفيه قرر أولا كلام العالم على وجهه ثم ناقش كما تحب ولك من الأذنان والقلب فيه لم يأتي وقت فيه قال وفيه إنه لا محذور في كونه صلى الله عليه وآله مرادا لا محذور قل لم أرى محذورا واضح أنك لم ترى لأن شريف المرتضى ذكر ثلاثة محاذير وأنت لم ترها أنت لم ترى حتى واحد منها رأيت جزء من من مح... رأيت جزء من محذور وجزء بسيط آيات القرآن بالأمس بحث كامل فقط في, ال... في الآيات القرآنية التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مقصرون قلنا في نهاية البحث قلنا ل... لم نستوفي لأن المسألة تحتاج إلى وقت لاستخراج الآيات طيب وفيه أنه لا محذور في كونه قلنا قل لم أرى محذورا لم أفهم المحذور هذا هو الذي يناسبك أنت لم تفهم المحذور معذور لماذا نشدد النكير على الشيخ يعني هذا من علمائنا رحمه الله وإنما نشدد النكير ليعرف أن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بالرعاية من مقامك ولكن ليتنبها لا يطلق يعني لا يتخذ مثل هذا ذريعة للقدح في كل متكلم بكلام ربما يكون فيه نصيب من الصحة وأن يكون الأمر يعني أن نكون مقصرين في فهم النص الديني على قال وفيه أنه لا محذور في كونه صلى الله عليه وآله مراداً بها لكون العتاب على ترك الأولى لا على ذنب العتاب على ترك الأولى التلهي عن جاء يسعى وهو يخشى ترك للأولى كيف يكون هذا تركاً للأولى؟ بيّنه هذه هي المهارة المهارة أن تبيّن كيف يكون التلهي عن من جاء ياسعى عن أعمى ليس فقط عن من جاء عن أعمى جاء ياسعى وهو يخشى التلهي عنه ترك للأولى بين هذا, هذا إذا كنت تريد أن تقول بهذا لا بأس قل قل, لا قل هذا من ترك الأولى على العين والرأس بين هذا ليس بواضح الذي يراه كل ناظر في المسألة أن التلهي عن أعمى جاء يسعى وهو يخشى وهو مرجو للتذكر لعله يتذكر وهو للت... التلهي عن مثل هذا ليس تركاً للأولى في نظر كل من يرى هذه المسألة فإن كان لك رأي يخالف هذا الذي يراه مثلا عامة الناس فأوضحه وأنت لك كل التقدير على ذلك أما أن تدفع بالصدر وتقول هذا تركه أو لا على أي أساس هذا تركه أو لا. هذا ليس ببينا ولا مبينا أنت لم تكلف خاطرة كبيان هذا واكتفى بهذا هو أساسا تفسيره الوجيز لماذا فتحت هذه المسألة إذا, كان... إذا كنت تريد تفسيرا وجيزا فإما أن تسير فيه على وفق ما عليه الجمهور فتعذر بأنك بينت ما عليه الجمهور أو تقول أني أوجز كتابا معينا مثلا أوجز لكم تفسير الميزان أو أوجز لكم تفسير مجمع البيان فتكون معذورا أنك ملتزم بما في تفسير مجمع البيان أما أن تبين أنك تريد تفسير القرآن وأنك تلتزم الإيجاز في التفسير ثم بعد ذلك تأتي بهذا الرأي ولا تبين وجهة نظرك فهذا غير مقبول إذن هذا ما ظفرنا عليه في كلمات أصحابنا في المسألة ونكتفي بهذا المقدار من كلمات أصحابنا ربما بقيت كلمة واحدة تستحقا نتعرض لها وهي كلمة لتونسي ما اسمه التحرير والتنوير ابن عاشور نعم نعم نعم انتهينا كلمات اصحابنا نكتفي بهاتين الكلمتين هل ننظر في كلام ابن عاشور ربما او تعرضنا لها عندما تكلمنا في عندما نقلنا كلام الشيخ السبحاني على يهن ننظر فيها التحرير والتنوير قال عبس وتولى افتتاح هذه السورة بفعلين متحملين لضميرين لا معادة أو لضمير لا معادة له. ثم بيّن أن هذا لأجل التشويق لأجل التشويق من عنده يعني تخمين وغيره له كلمة أخرى بعضهم قال هذا إيه إكرام للنبي صلى الله عليه وآله لأن السورة في مقام العتاب فآدم إسناد الفعل إليه صلى الله عليه وآله أوفق بالرأفة به حتى لا يكون العتاب تغليظا طيب ثم بعد ذلك كيف تغير اللسان لأن ال ال ال الكلام إذا كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وعبر عنه بالضمير الغائب فكيف رجع إلى ضمير المخاطب بعد ذلك وأما من جاءك يسعى فأنت طيب فكيف تغير الضمير هناك أيضا بحثوا عن تخريج لماذا تغير الضمير بعضهم قال زيادة في التقرير والتوبية أو تغليظا في العتاب وبعضهم قال لأن هذا جاء بعد العفو كأنه عفى عنه فقابله يعني كأنك هم هكذا يعني يتخيلون يعني الذين فسروا كأنك لم تكن مستحقا لأن تخاطب ثم بعد ذلك سامحناك وغيرنا هذه التفسيرات التي ذكروها فيها ما هو أشنع من إسناد عبس وتولى إليه صلى الله عليه وآله فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر ثم قال وهذا الحادث سبب نزول هذه, هذه الآيات وهو ما رواه مالك في الموطأ مرسلا ثم قال ورواه الترمذي مسندا عن عروه عن عائشة بقريب من هذا وقال الترمذي هذا هديث هسن غريب طيب ثم نقل هذه الرواية عن غير عائشة ثم ذكر من هو ابن أم مكتوم ولماذا عبر عنه بالأعمى ثم قال وصيغة الخبر مستعملة في العتاب على الغفلة عن المقصود الذي تضمنه الخبر وهو اقتصار النبي هو ملتجم بهذا النبي صلى الله عليه وآله على الاعتناء بالحرص على تبليغ الدعوة إلى من يرجو منه قبولها مع الذهول ذهول النبي صلى الله عليه وآله ذاهل مع الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن يعني اهتم بدخول الكفار في الإسلام وذهل و... لا إله إلا الله الإنسان يتأثم أن يعيد كلامهم ولكن كيف يبين ما في كلامهم من الشناعة إذا لم نعد كلامهم لم يتبين قبحه لا إله إلا الله. قال مع الذهول عن التأمل فيما يقارن ذلك من تعليم من يرغب في علم الدين ممن آمن يعني هذا الذي يفترض أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين هو عنده كتاب هذا ابن عاشور عنده كتاب اسمه مقاصد الشريعة يعني أنت أعلم من رسول الله بمقاصد الشريعة لماذا أرسله الله لم يرسلك أنت إذا كنت أعلم بمقاصد الشريعة صحيح. ولما كان صدور ذلك من الله لنبيه صلى الله عليه وآله لم يشأ الله أن يفاتحه بما يتبادر منه أنه المقصود بالكلام يعني حتى لا يصدم لم يقل له عبست وتوليت لألا يصدمه هو سيصدمه بالأحكام لم يصدمه بال... ببدء الخطاب قال توجهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثا على أن يترقب المعنية من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب يعني هم يقولون يوجد مثل اللبنانيون يقولون على راسه كذا يتحسسها أو يعني يريد أن يقول هذا أن, أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله حتى يعرف أنه المقصود ولكن ليس بالمباشر طيب فوجهه إليه على أسلوب الغيبة ليكون أول ما يقرع سمعه باعثا على أن يترقب المعنية من, من ضمير الغائب فلا يفاجئه العتاب وهذا تلطف من الله برسوله صلى الله عليه وآله ليقع العتاب في نفسه مدرجا وذلك أهواً وقعاً ونظير هذا يعيش يعيشون في خيال هم يعيشون في أوهام ونظير هذا قوله أفى الله عنك لما أذنت لهم قلنا هذه ليس فيها عتاب وأن الكلام فيها المعني به ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال عياض عياض القاضي عياض هذا, كتاب هذا يعني عالم منهم له كتاب حسن اسمه الشفا في مناقب المصطفى طبعا هو في اسم الكتاب غير هذا ولكن هذا الإيجاز فيه فوائد كثيرة كتاب الشفا قال عون بن عبد الله والسمر أخبره الله بالعفو قبل أن يخبره بالذنب هذا،, هذا تعبير حسن هذا تعبير حسن عفا الله عنك لما أذنت لهم قال له عفا عنك لم يقل له ماذا صنعت عفا الله،, الله عنك أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب طبعا هذا تعبير حسن يعني على مستواهم هذا مقبول منهم لأنه لا يوجد ذنب من النبي صلى الله عليه وآله وأن تعبر بالذنب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ذنب منك لكن مع ذلك نقول هذا التعبير حسن على مستواهم نعم وما أجمل العبارة لو قال أخبره بالعفو قبل أن يخبره بما عفي عنه عليه أو بسببه ولو استخرجت أنت يعني أنشأ عبارة أجمل الباب مفتوح يمكنك أن تستخرج تعبيرا أجمل قال حتى سكن قلبه هذه حتى سكن قلبه لابد أن تأتي في القرآن إذا جاءت ما يثبت به فؤادك في القرآن على العين والرأس أما نحن نقول <تصفيق> فهذه كلمة كبيرة حتى ما يأتي في القرآن الكريم هناك أيضا في تفسيرها كلام أنه يثبت فؤاد من فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله أم فؤاد المؤمنين ولكن التعبير لرسول الله صلى الله عليه وآله لأنه الذي خوطب بالقرآن الكريم تكريما له وتعظيما لشأنه وإن كان مقصود غيره إياك أعني وأسمعي يا جارة طيب أما أنه لم يأتي هذا في لفظ القرآن ونحن نضعه من عند أنفسنا فهذا أيضا شيء كبير. مع ذلك هذا أمثلهم طريقة يعني القاضي عياض نحن قبل أن نعلق على كلامه مدحنا مدحن كتابه ونحن نحسن الظن فيه يعني القاضي عياض بالخصوص هذا عنده واسطة عندنا. القاضي عياض والبوصيري البوصيري أيضا عنده البردة صاحب البردة البوصيري أيضا له حكم خاص إكراما لبردته والقاضي عياض إكراما لشفاه قال فكذلك توجيه العتاب إليه مسندا إلى ضمير الغائب ثم جيء بضمائر الغيبة فذكر الأعمى تظهر المراد من القصة واتضح المراد من ضمير الغيبة الأمر ليس كما قال ثم قال ثم جيء بضمائر الخطاب على طريق الالتفات طيب. لم أرى الموضع الذي أردته من نعم هنا قال والعبرة في هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه صلى الله عليه وآله علماً عظيماً من الحكمة النبوية ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم فنبهه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة اضطرادها ولا ينبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهم إذن يريد أن يقول المورد من موارد التزاحم يوجد عملان مهمة دعوة الكاثر إلى الإسلام ليدخل في الإسلام هذا عمل مهم تعليم معالم الدين للمؤمن المسترشد هذا أمر مهم تزاحم هذان العملان في وقت واحد أنت مشتغل بدعوة صناديد قريش وجاء ابن أم مسعود ودخل على الخط طيب فحصل التزاحم بين أمرين مهمين ما الذي يقدم عند التزاحم الأهم يقدم على المهم أنت هو ابن عاشور يقول رسول الله قدم المهم على الأهم ليس تفريطا في الأهم بل ظنا منه أنه الأهم ظنا منه أنه الأهم أخطأ الظن في نظر ابن عاشور فجاء الوحي ليصحح له أن الأهم هو تعليم الأهم تعليم المؤمن معالم الدين وليس دخول الصناديد في الإسلام طيب قال ولو ظنه الأهم وأنه ليس الإصلاح بسلوك طريقة واحدة للتدبير يأخذ بأخذ قواعد كلية منضبطه تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بأن يسرع إلى ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح بل يقول توجد ملابسات يختلف الحال من مورد لآخر رسول الله لم يعرف هذا طيب بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا يجعل لجميع الأمزجة علاجا واحدا بل الأمر يختلف باختلاف الناس يعني تارة ترى هذا المريض عنده نقص في الكالسيوم أو نقص في الأملاح توصيه بأن يتناول الملح وتارة تراه عنده ارتفاع في ضغط الدم توصيه بتقليل الملح الرسول صلى الله عليه وآله عرف شيئا وصار يطبقه على الناس كلهم هكذا هذا طيب هل نكمل؟ سنكمل معه لنرى آخرها إلى أي شيء أن يريد أن يصل طيب قال وهذا غور عميق يخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد وهذا الـ الأمر الـ الذي له غور عميق عرفته لا ندري ماذا نقول قال القائلة إن المجتهد إذا لاح له دليل يبحث عن المعارض والقاعدة القائلة إن لله تعالى حكما قبل الاجتهاد نصب عليه أماره وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد هذه القاعدة على بعض الآراء يوجد تصويب أشعري يعني تصويب منسوب إلى الأشاعره يقولون ليس لله حكم بل الله ينتظر المجتهدين هذا التصويب الأشعري يعني التصويب المنسوب للأشاعر أن الله لم يجعل للوقائع كاما بل هو ينتظر قرار المجتهدين إذا انتهى رأي المجتهد إلى أنه مثلا أن الحكم في هذه المسألة كذا يجوز أن يرمي من الطبق الثاني رمي الجمرات إذا انتهى رأي الفقيه إلى جواز الرمي شرع الله جواز الرمي وإذا انتهى رأي الفقيه إلى عدم جواز الرمي من الطبق الثاني شرع الله حكم بطلان الرمي والطبق الثاني يشرع الله لكل حكما على وفق فتوى واشتهاده هذا هو التصويب الأشعري التصويب الآخر هو التصويب المعتزلي يقول ان الله شرع حكما لكن مع وقف التنفيذ هذا الحكم لماذا شرعه لا ندري لأنه حكم مع وقف التنفيذ هذا الحكم يتغير إذا انتهى اجتهاد المجتهد إلى خلافه أما نحن فنحن مخطئة يعني بمعنى أن الله شرع حكما عرفه من عرفه جاهله من جاهل لا يتبدل نعم من عرفه تنجز ذلك الحكم في حقه من لم يعرفه عذيرا من عرفه تنجز في حق الفقيه الذي عرفه من لم يعرفه عذر الفقيه الذي لم يعرف ذلك الحكم يعذر لأن الحكم يتغير حكم الله لا يتغير ولكن العابد قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا قال هذا غور أميق يخاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب الاجتهاد القائلة إن المجتهد إذا لحله دليل يبحث عن المعارض والقاعدة القائلة أساسا هذا ليس من باب التعارض حتى يبحث عن المعارض هذا من باب التزاحم وباب التزاحم شيء وباب التعارض شيء آخر وهذا الذي لا يفرق بين بابي التعارض والتزاحم يريد أن يعلم رسول الله من النبي ومن من التابع ومن المتبوع نعم هو يعني مبسوط أنه عرف أن هذا من, من الألفة طيب فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه مستطاعهم فإن غوره هو اللائق بمرتبة أفضل الرسل أنت خليت فيها أفضل رسل الرسول أنت حذفت عنه حتى سمت كونه رسوله فيما لم يرد له فيه وحي فبحثه عن الحكم أوسع مدى من مدى أبحاث عموم المجتهدين وتنقيبه عن المعارضي أعمق غورا من تناوش تناوشهم لألا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا صار النبي مجتهد هاي رقعها هذا رقعها مرقع كيف النبي مجتهد وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى أين يذهب بهم صار النبي عنده مجتهد هو يعني يريد أن يقول أنا أعظم النبي هذا سيد المجتهدين مثلا يقول سيد الخطائين سيد المذنبين عظمه يعني رئيس السراق يعني أنت مدحته أي عقل يحكمهم لأن لا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو ضعيفا ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع اجتهاده قائم مقام الوحي فيما لم يوحى إليه فيه طيب النتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله في نظرك يا ابن عاشور رأى اجتهاداً أن تقديم دعوة الكفار للدخول في الإسلام أهم من تعليم المؤمن معالم مع الدين هذا هي الذي انتهيت إليه أن هذا هو رأي رسول الله طيب هذا الرأي الذي انتهى إليه اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله أصاب فيه أم أخطأ؟ واحده واحده ان او سنقول له ان عصاب فلا ان عصاب فما موضع العتاب يا رب لماذا انزلت سوره تعاتب فيها نبيك وهو قد عصاب وهل يعاتب المصيب هذا ان كان عصاب وان كان اخطا فعندكم لماذا يعاتب؟ إنما يعاتب المقصر فعندكم أن المجتهد المخطئ لا يعاتب بل يؤجر ويثاب فأين موضع العتاب؟ طيب إلا أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر في الاجتهاد لأن المجتهد يجب عليه أن يبذل الجهد في استخراج الحكم فيقول العتاب لأنه قصر في الاستنباط ولم يؤدي للاجتهاد حقه فإذا كان النبي يقصر فبمن نثق هو يدعو الناس إلى أن يثقوا به أو لا يدعوهم إلى أن يثقوا به إذا كان النبي لا يثق بأنه لن يقصر في بذل الجهد في الاجتهاد نثق بك إلا أن يرى نفسه أولى بالثقة من رسول الله صلى الله عليه وآله فسيصير رسول الله صلى الله عليه وآله عنده سيد المجتهدين يعني أكثرهم معرفة بالاجتهاد سيد المجتهدين ولكن لا يكفي التقليد العلمية بل لابد العدالة وإذا كان يقصر كيف يوثق به أن الفتوى التي أصدرها قد بذل جهده في استنباطها بل كيف يؤثق به أن الخبر الذي أخبر به عن فتواه أنه صادق في هذا الخبر إذا لم يكن عادلا لعله يرى جواز الرمي من الطابق الثاني ولكنه أخبرنا بأنه يحرم هو ليس بعادل طيب الى ان قال يستحق ان نكمل. لا يستحق النكث الحمد لله نعم السلام عليكم شيخ الجزاكم عزيز. الله خير رحمه الله عدهكم الوجه الذي ذكره هو الشيخ المطهري رحمه الله شيخ من أنه موقف ابن أم مكتوم نقض الغزل الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هداية هؤلاء كيف يتصور وكأنما يعني جاء في بالي هذا التمثيل وكأنه امر مثلا داونلود وصل 97% وكفه كيف, كيف يتصور إذا كانت تعدلة وتسرد؟ هذا تعليق الأول التعليق الثاني شيخنا إلى الآن يعني تقريبا وصلنا إلى الدرس السادس عشر اليوم او الخامس عشر كأنما يظهر على المفسرين من العامة والخاصة يغلب على الأسلوب أنه يعني يبدأ من حيث انتهى الذي قبله كأنما يظهر هذا هل هذا محل تأمل شيخنا وإحنا متسرعين في الحكم يعني يبدأ من حيث انتهى أستاذه وغالبا يكسر كابي بيست مثلا يضيف إضافة يغير تغيير بسيط أما تغيير جوهري ما, ما شفني بشكل واضح الله أما الثاني فهو حكم والحكم لن ندخل فيه أما تقديركم لهذا الحكم لا نوافقكم عليه يعني يوجد جهود كثيرة مشكة في تفسير القرآن الكريم. لا انكر هنا أن كثيرا مما في تفاسير المسلمين المتأخرين هو معوض مستنسخ مما في التفاسير السابقة. هذا صحيح ولكن يوجد، عذر في ذلك يعني يوجد لا هذا ليس خطأ أن يكون ما في تفسير المتأخرين موجود في تفسير المتقدم هذا ليس خطأ مثلا ما كان من ذلك يرجع إلى غريب اللغة ما العيب في أن يأخذ المتأخر من المتقدم طبيعي أنه كلمة توجد كلمة مثلا لا نستعملها اليوم توجد لفظة في القرآن الكريم لا نستعملها اليوم نحتاج إلى أن نعرف ما. مثلا عبس ربما نحن نستعمل عبس لكن ربما مثلا بعض الناس لا يستعملون عبس كيف يستخرجون معنى كلمات عبس لا بد أن يرجعوا إلى كتب اللغة كتب اللغة كلما كانت أقدم كانت أكثر اعتمادا طيب فهذا في هذا المقدار طبيعي بعد يوجد تفسير في كتب المتقدمين بالمأثور هذا تفسير شرعي سواء كان عندنا أو عند غيرنا نحن نوجه للطرفين الآن ندافع عن الطرفين عندنا وعند غيرنا التفسير بالمأثور أفرض مثلا السيوطي 911 يأخذ من الطبري 310 فيعاب على السيوطي ان انك ذكرت الروايات التي ذكرها الطبري ماذا اصنع اخلق لك روايات هذه هي الروايات الموجوده في التراث فاذا انا انقل ما جاء ما جاء ما ذكره المفسرون المتقدمون طيب مفسرون أيضا كذلك مثلا تفسير البرهان البرهان 1120 البحران سيد هاشم ربما 1120 1110 ربما معاش 11 الحدود هو معاصر لصاحب البحار تجد أن السيد البحراني رحمه الله يذكر ما جاء في تفسير القمي تفسير القم من أهل القرن الرابع ما العيب في ذلك هو يريد أن ينقل رواية الرواية موجودة في التراث في من دون التراث في من سبق هذا لا يعاب عليه بعد ماذا نعم توجد أمور لا ترتبط باللغة ولا ترتبط بالتفسير بالمأثور مع ذلك هذه تنتقل لعل حديثكم في خصوص هذا لأن الحديث في مسألة اللغة ومسألة الدراث لا يصح الحديث في هذا نعم هذا يمكن أن نلحظه ولكن هذا نسميه نحن بالتفسير التلقيني ومع التطبيقات هذا أمر موجود عند عامة الفرق الإسلامية ونحن ندعو نشجع على التخلص من هذا التفسير التلقيني لأنه له مساوئه مع ذلك نحن أحيانا نستشهد ببعض الآيات من دون أن نبين وجه الدلالة لأن الفرصة لا تسمح أو لأننا بينا وجه الدلالة في مجلس سابق بالنسبة لمن يعرف بياننا لوجه الدلالة هذا ليس تفسيرا تلقينيا بالنسبة لمن لا يعرف وجه الدلالة عندنا هذا يصبح كالتفسير التلقيني التفسير التلقيني يجب التخلص منه وهو موجود في تراث المسلمين عامة التخلص منه يكون بالتدريج مثل هذا لا تنتظر أن يعني يتخلص المسلمون عامة من التفسير التلقيني بين ليلة وضحاها المسألة تحتاج إلى جهود مضنية ما تراه في كذب التفسير هو محاولات للخروج عن التفسير التلقيني لماذا لا يتركون كل ما ذكره السابقون لأنهم ربما وافقوهم في الرأي ربما نظروا في تفسيرهم فحصلت لهم القناعة نحن لننتظر أيضا أن يأتي العالم المتأخر فيقول كل ما قاله العالم المتقدم باطل هذا أيضا من غير المتوقع لأن العالم المتقدم لم يغمض عينه ولم وي... يأكل تفاحا ويكتب ما كتب كتب ما كتب بعد جهدا وعناء وتفكر وقراءة ونظر في كلمات من سبقه في الج... بعد جهود مضنية كتب ما كتب فإذا هذه الكتابة بذلت فيها جهود بدنية وفكرية فمن الطبيعي أن يتلقاها من يتلقاها من بعده يعني أن يتلقى جزءا منها بالقبول هذا أمر الطبيعي هذا بالنسبة للثاني نحن قلنا لن نعلق عليه حلقنا عليه لأننا خشينا يعني نكسر بخاطركم طيب أما السؤال الأول وهو أنه الشيخ المطهري رحمه الله كان نعم أن ابن أم مكتوم لما جاء إلى الاجتماع الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصنادي القريش قد نقض كل ما نسجه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدة التي سبقت ذلك وهذا غير متصورا فيما إذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وما نسجه رسول الله صلى الله عليه وآله مستنيدا إلى البراهين والحجج وإنما يتصور هذا في بعض مثلا ما إذا كان عمله مثل بعض الأعمال الإلكترونية التي هي مشروطة بأمر متأخر مثل التحميل كما ذكرته فالجواب إن الدعوة إلى الإسلام لا تنبني على الحجج وحدها بل الذي ذكره الشيخ المطهري يقول هؤلاء صناديد قريش جاءوا يحملون في صدرهم أنافة الدعوة لم تكن بالبرهان بقدر ما كانت لكسر هذه الأنافة حتى يتخلصوا من هذا الكبر الذي في نفوسهم نفوسهم ملوثة بالكبر لا بالجهل هم يعرفون أنه رسول الله يعرفون أن هذه الآيات لا يأتي بها بشر لكن الكبر يحجزهم عن ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله في اجتماعه معهم كان يسعى لكسر هذا الحاجز واقترب من كسره لأن الرواية فيها أيضا يعني هذا الذي فهمه الشيخ المطهر رحمه الله يوجد في الرواية شيء اقتنصه الشيخ المطهر ووضعه تحت المجهر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله سألهم أليس ذلك كذلك يعني لفظ الرواية الآن لا يحضروني مضمونه أليس ما أقول صحيح هل تجدون عيبا فيما أقوله فقالوا لا ثم دخل ابن أم مكتب هنا انفجرت الفكرة عند الشيخ المطهري أنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله توصل إلى غاية والغرض من هذا الاجتماع وهو أن يكسر حاجز الكبر في نفوس هؤلاء جاء ابن أم مكتوم فحرق كل شيء أعاد أرجعهم إلى المربع الأول عاد إلى نقطة الصفر طيب هذا الذي يقول لا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مشتمل على براهين ومجيء ابن أم مكتوم لا يجب التشكيك في برهان لماذا يجب التشكيك في البرهان إذا كان رسول الله قد ذكر لهم دليلا فالمفروض أن الدليل يبقى أثاره جواب رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعتمد على براهين عقلية نعم الجوانب النفسية أمرها مهم جدا هو ما هدى لك الشيخ المطهر يقول لك هذه بيئة بيئة جاهلية قبلية يرى أنه, أنه لا يليق به أن يجلس في مجلس يجتمع فيه مع ابن أم مكتوم مثلا فإذا قلت له أنك إذا آمنت ستصير ملزما بأن تعيش حياة المساواة مع الفقير فستأبى نفسه سيدخل عليه الشيطان من باب آخر وتحتاج إلى سد ذلك الباب وهكذا حياتكم الله شيخنا الله يحيي شيخنا في سؤال ثلاث سؤالين لخارج المنظوم اللي بس يرتبط يعني بشهر المنظر كذا السؤال الأول لاحظنا من جنابكم الشيخ جزاكم الله خير في تصحيح لبعض الأفكار سواء بالذات للعامة الذي تربوا على فكر معين منذ القدم نقول منذ زمن رسول الله واتبعوهم علماءهم ورؤوسهم الآن يمشون على هذا الفكر فهل هناك من علماءنا بذل مظنات جهدية في تصحيح هذا الفكر الذي كانوا عليه سابقا حتى يفيقوا من هذا الأفكار القديمة الذي في بالهم هذا السؤال الأول هل علماءنا قاولوا أن يصححوا أفكارهم ويقفوا على عبارتهم ويغيروا من نمط ما فكروا فيه وعرفوا كيف عرفوا رسول الله أنه مجتهد وأنه يجب تصحيح هذا الفكر الذي قاموا عليه وإلى الآن متربين عليه السؤال الثاني شيخنا في دعاء الافتتاح لا ندري هل هو واضح عندكم أو كذا في أو صريح استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكن له دين الذي ارتضيته له يعبدك لا يشرك بك شيئا يعني نحن الشيعة صاحب العصر الزمان لو ثبتت دعاء عند فقهائنا وصح هذا الدعاء الإمام لا يحتاج من أن ندعو لأن لا يشرك بالله لأنه عارف وموحد لله السؤال الثالث سمع ملكم محاضرات في, في النجف أن عيسى في بعض الروايات وردت أنه لربما رفع وفي الآية القرآنية ثابت القرآن الكريم يقول نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني يعني توفى كنت أنت الرقيبة عليهم وأنت على كل شيء شهد فهل الت... هذه التوفية في القرآن والتعبير تدل على أنهم متوفى كما وردت في الروايات أم هذا تعبير لا نفهمه نحن العامة فقط هم السؤالكم عن العلماء وتصحيح, وتصحيح البكر وتصحيح ال... افكار واقحامك للعبد القاصر فيهم هذا ظلم لهم من وجه الوجه الاول اولا العلماء لهم جهود كبيره مشكوره في تصحيح الاراء التي حول معارف الدين فيما يرتبط فيما هو محل التصحيح لأن علوم الدين منها ما ليس محل التصحيح أصل العقائد ليست محلا للتصحيح الأحكام الشرعية الضرورية ليست محلا للتصحيح الأمور التي هي محل للتصحيح العلماء على الدوام يسعون فيها للتصحيح ولكن التصحيح هو عمل بشري يعني قد يصيبون فيه وقد يخطئون والجميع إن شاء الله مأجور ونحن على موائدهم نتعلم منهم وربما وافقنا بعضهم ولم نوافق بعضهم وليس هذا جرأة عليهم وإنما هو لأجل أن مثل هذا الأمر لا يكون إلا بهذا من هذا الوجه طيب. وأما سؤالكم عن الدعاء لا يشرك بك شيئا فهذا موجود في جملة من النصوص الدينية المتيقن صدور بعضها ولو بنحو التواتر الإجمالي مثلا زيارة أمين الله وهي أصح الزيارات ويزار بها كل المعصومين ومضامينها عالية شريفة وفي هذه الزيارة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت قمت الصلاة وأتيت الزكاة هل هذا قدر المعصوم عندنا أنه أقام الصلاة وآت الزكاة وجهدت في الله حق جهاده هذه العبارات قد أمرنا بأن نقولها في حقهم ونحن أتباع الشرع فنأخذ بهذا ونتعبد به أما سبب هذا التعبير ونكتته فأمره نرد علمه إلى أهله هل يقال إن العقل يستقل بأنه ليس لهذه الجملة محل هل يمكن أن يقال هذا؟ لا لا يمكن أن يقال هذا بل لهذه الجملة وجوه يجوزها العقل من ذلك أن هذا يوجب سدبا بالغلو فإذا أقررت لهم وشهدت في حقهم بمثل هذه الشهادة فإنك تستحضر مكانتهم عليهم السلام فلا يذهب بك الوهم إلى مذاهب فاسدة هذا وجه أقول هذا وجه مجرد شيء محتمل يجوزه العقل لا أقول إن الغرض من هذا هذا بل العقل يجوز أن يكون لهذه الكلمات محامل ووجوه صحيحة طيب وأما سؤالكم الثالث توفيتني وأن عيسى عليه السلام رفع ولا يزال حيا أم توفي ففي هذا خلاف وهذه مسألة معرفية وأنت لست مسؤولا عنها لا في القبر ولا في الحاشر الحمد لله. معنا أحد المؤمنين يسأل في مفردة خليفة وخلائف الأرض في الآيتين وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها إلى آخر الآية والآية الاخرى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض هل خليفة وخلائف نفس المعنى؟ ولماذا عديت ولي... هناك بفي وهنا م. تعدت بنفسها؟ م. هذا إن شاء الله حسنت. حسنت. <تصفيق> الآن ضعف الطالب والمطلوب